زينتهن هذا هو الحجاب تي شيرت ضيق على بنطلون على يعني يلا خرقة على الشعر هذا هو الحجاب هذا ولا يبدين زينتهن هذا يبدين عليهن من جلابي بهن هذا وقول الله تعالى في في الابتعاد عن الفتنة هذا هو التستر الذي أمر الله به هذه العشمة التي أمر بها نبيه هذا المقال مرأة عورة إذا خرجت تشرفها الشيطان هذا هو معقول يا جماعة النساء يا أيتها النسوة يا فتيات يا أخوات يا أمهات يا بنات ما هذا الحج حج يقول المرأة الأنيقة أنيقة إيش أنيقة أمام زوجها طيب أمام الم... يعني أمام النساء الأخرىيات ب, ب... ب... بعدم إظهار الضيق والشفاف والقصير جدا ما يجوز حتى أمام النساء المرأة الأنيقة أمام الرجل الأجنبي بالله عليكم أين كان متى كان هذا في الإسلام ولا في الكتاب ولا في السنة ولا متى كان متى كان شيء اسمه الحجاب الأنيق يعني تطلع أنيق شيء تطلع المرأة شيك يعني أمام الرجال الأجانب وتظهر حسنها وجمالها ونحافتها وعرض أكتافها وخصرها و متى كان هذا وتظهر الوجه وما فيه من الزينة والمكياج والكحل متى كان هذا حجاب ولذلك والله لما الواحد يرى ماذا فعلت النساء من النمص وهو من أسباب اللعن وتغيير خلق الله يلا فتح سمر أنفخ نسم غمق فتح سم يعني تغيير خلق الله ثم وعلى الشاشات وعلى صور الجوالات وصور في المواقع ليش النساء أكثر أهل النار؟ لأن الواحد لما نشوف الفتنة الحاصلة الآن الحاصلة في في قضية الاختلاط وعدم الحجاب والتعطر عند الأجانب والخلوة فطبيعي بعد ذلك تفهم يا معشر النساء رأي تكون أكثر أهل النار طبعا لأن صارت المرأة تغوي وتغري والمشكلة يا لوحد جاء ناصح قال لها اتق الله يا أمة الله تحجبي تقوله غض بصرك سبحان الله ما الشرع يكمل بعضه وبعضا لما يعني ما يقول الشرع, الشرع الشرع الشرع حنيف الشرع عظيم الشرع محكم محكم يعني ما في خلل الشرع هو الذي يقول للمرأة ولا يبدين زينتهن وليضربن بخمورهن على جيوبهن ويد يدنين عليهن من جلاب هو يقول الرجل يغض من أبصارهم. ما هو بس يغض الرجل المرأة تكشف. هذا دين. هل هذا شرع الله أن المرأة تكشف والرجل لازم يغض البصر؟ الشرع يكمل بعضه بعضاً. المرأة تغطي والرجل يغض. هذا الشرع. هذا الدين. أما الذي يريدها عوجاء خلص تطلع زي ما تطلع والله نتأسف أحيانا يعني مساجد الترويح الترويح صلاة الترويح المصل النساء بالتبر وبالعبايات الملونة وبالفساتين الملونة والمزركة طالعة بلوزة مفتوحة قصير شفاف ضيق معطر مساجد وما و... وأمام بيوت الله يعني ما في وين احترام بيوت الله طيب وين احترام صلاة التراويح أنت تقومين بين يدي الله وهو قال يعني مرة إذا استعطرت وأتى بين الرجال فت... طيب نوع من الزنا يعني شيخ خطيرة فلذلك لما الواحد يفكر كيف صارت جع... نجح اليهود وأعوانهم في جعل كثير من المسلمات حبائل للشيطان وإغراء وإغواء خلاص أنا بعيد بعدها نفهم الآن بشكل واضح إني رأيت كنا أكثر أهل النار ل لهذا السبب تطلع السوار باين والقرط باين والكل باين والنحر باين هذا حجاب وهذه قضية يجب أن نهتم بها لأن هذه يعني نجاة المجتمع المسلم وصلاح المجتمع المسلم متوقف عليها هذا إذا التحذير النبوي له ما بعده أختنا أم أنس من العراق تفضلي.